أبو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد رب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمر بن نخيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رواه الامام احمد في مسنده ورواه ابو بكل ابن أبي خيثمه وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما وعن علي وعن ابي ايوه كل روى ما سمع بهذا يجتمع العشره هناك عد النبي صلى الله عليه وسلم هو العاشر صاروا تسعه سوى النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم هذا مره هذا مره لا يمنع وفي المرة الثانية وراء باسم العاشر نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو, هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من خضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون لفظة تسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا ألفا وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وتبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية والرحمة مرحب الله بذك الله صلى الله وسلم وبرك عن محمد وعلى آله وصحبه والسلام. أجمعه لا ما يلزم ومع ذلك مجمل الألفاظ في ترتيبهم كانت على تركيبهم في الخلافة إلا ألفاب ما بعدهم إيش ما بعد العشرة تفضيل الصحابة هكذا الأربعة ثم بقية العشرة كذا لا ما أظن طبعا الصحابة السلس تكلمون عن هذا لكن ما في مرجحة ما, ما بعد الأربعة مثل فاراشدي ما في ما يعني ما يدل اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلح أبو الزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية لكن ما في هذا على هذا دليل قاطع إلا من خلال نصوصة التي وردت من تسمية الزبير الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية أبي عبيدة من هذه الأمة هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على التزكية الفردية لكن لا يدل, لا يدل على الأفضلية المطلقة كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في كصة خيبر يعني إلى قيمة الرأية غدا رجلا يحب الله يحبه الله ورسول يحب الله ورسول ويحبه الله, الله ورسول فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة لأن البقية أيضا يحبون الله ورسول ويحبهم الله ورسول أو بكر نعم فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية في إطلاق فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقراء النصوص على ترتيبهم المعروف أما من بعدهم فالمسألة لا ليس فيها جزء والله أعلم يقول ما رأيكم في القوم وإيقاد دروس في خلافة الأربعة بما فيها الفتنة وذك التفاصيل ذلك خصوصا من تسر الدروس كدروس السيدان وغيره مع ذكر ما تنتقده عليهم كنت سمت شيئا من أشرطة لفتنة سهلان ذكر السموات نعرف وش وجه تسمية ما يحدث فتنة فتنة لا مقاييس نسأل الله العافية نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن ليس كل حدث سمى فتنة لكن أحيانا بعض الأمور تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا وإلا في الفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت لا تستأذن أحد على أي حال أنا شرط إلى الكلام على الأشيطة وما بعد كلام مشايخنا وعلمانا مزيد فقال أهتوا سماحة الشيخ عبد العاجز بن باز فيما نقله الثقاة في وفضيلة الشيخ محمد بن عكمين وقال سمعته يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الأشيطة وعدم نفسها بالتعليل الذي ذكره السلف وهو أصول من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن ينسزمه المسلم فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكث عنه لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين وهذا يحكم الأشرطة نعم نعم سحبت هذه فائده من الاقي قلنا سحبه الاش فهو هذا الحمد لله عمل بتوجيه من شيخ صمنا الى 7520 35 ليس كذلك 34 فالراhide يبرؤون او يبرؤون من جمهورها ها نعم. من جمهورها ولا يا نعم طبعا الحديث كان في الصحابه وفي حقوقهم وفي فضالهم ثم سيذكر الآن أراء الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمنا الله وإياه والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء يعني من فاضل الصحابة من الأربعة والسلاة من القلفة الرشدين ومن بقية العشرة ومن أصحاب الحديبة وأهل بدر ثم قال بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح نعم بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلا ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواغ العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر اذ في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر للحجة فبعا هنا, هنا يشير إلى النرافضة نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لعشرة وهؤلاء عند الرافضة مرتدون بل يبغضونهم فلذلك أبغض لفظة, لفظة أبغض لفظة عشرة لأنها تشير إلى العشرة المشترين بالجنة وهذا حمق حمق من أشد نواع الحمق المعروف في البشر لأنه لا علاقة بنا هذا وذاك حتى لو قدر أن هناك شيئا من الأعداد يخص ما هو مبغض أو مكروه فلا ينبغي بغض العدد بذاته وإطلاق بغض اطلاقه على كل شيء فهذه مسألة تدل على حمقهم وكذكر ذلك الشيخ الأسلامي كمية تفصيلا في منهج السلم نعم. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثنى عشر إماما وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مجردة عن الدليل ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضي ثم محمد الرضاء ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد ولم يأتي ذكر الآئمة الاثنين عشر إلا على صفة ترد قولهما تبطله قبل أن نتجاوز ذكر الآئمة عند الراهلة الإمام الأخير ويدعون أنه إمام أخير هذا لا ليس له وجود هو إمام وهمي أو شخص وهمي لم يولد ولم يعرف له حال وأبوه أعقيم ولم يكن له ولد ولم يعرف أنه ولد وقصة ولادة هيضة قصة خرافية حتى ما يدعيه الرافضة من أنه ولد له ولد جاءوا بهذه الدعوة بقصة لا تستقيم عند العقلاء فزعموا أنه فجأة اكتشف في ليلة واحدة أو كشف للناس أن إحدى جواريه حامل بولد وأنها ستضع الليلة ولما أخبر من حوله من أهل البيت أنكروا ذلك وقالوا لما رأى من نسائك ولا من جواريك من في بطنها ولد لكن أحالهم على أوهام بزعمه في قصة وقال سترون وفي أخر الليل فجأ أنه بشر الناس وبشر لأنه أُلِد له ولد دون أن يكون هناك حمل ولا أن يعرف أحد من نسائه أو إحدى نساء حامل ولا أن يكون لذلك أي شيء من التمهيد ما يدل على أن القصة كاببة ومخترعة ولا أصل لها وأنا حقيقة أعجب من المهمش الذي ترجم في رقم ثلاثة في الهامش هنا ترجم لما يسمى أن يسمى بمحمد بن حسن العسكري لم يعلق هذه على هذه قصة التعليق الكاثي كيف يبس ما يكفي لحاله ما يكفي كيف الحال وقال هو أبو القاسم محمد بن حسن العسكري 12 ال 12 الملقب عند الإمامية بالفجة والمهدي والقائم والمنتظر وصاحب الزمان قال له نخلك ها في الوفيات هو صاحب السرداب عندهم وطاولهم فيه كثيره وهم ينتظرون ظهورا لاخره شعبان ولما توفي كان عمره ب 5 سنين اسمه امه كذا كده ويش يعني يقولون انه دخل السرداب الى اخره وفي السنه انظر انظر نور الاوصاف ما ادري عندك شيء اي هل هي لكن الحال موجوده عندك وانا ما عندي حاله هذا قصدك ان ما عندي حاله على اي حال هذه ملاحظه ان كان صح في هذه الطبعات الاخيره طيب اذا كان ما نبلغ عنها المحققون لانه لابد من اشاره لان هذه خرافه طبعا الشاهد والجو المشهور انها وهذا هو الراجح بل حتى الراجح ان نتنازع ويوجد من علمائهم قديما وحديثا وإلى اليوم يوجد من كتابهم النابهين من يشير إلى نهب الصخراها وفي الآن كتاب خرج عبارة عن مقالات الرافضي كاتب باحث مشهور أبو نسمه أحمد الكاتب يعني أضاف الشكوك على هذه القضية وذكر وذكر بالمنهج العلمي التقيق فأنها لا تصح أو أن فيها نظر فالمهم أن هذه خرافة أن, أن يكون للعسكري ولد هذه خرافة والأصل لها ولم يولد له ولد نعم ولم يأتي ذكر الآئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله وهو ما خرجاه بالصحيحين عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك ابن مروان وأولاده الأربعة وبينه وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود وقولهم ظاهر البطلان بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر قوله ومن أحسن ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات والطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق الشارح طبعا العبارات فيها تجاوز كلمة المقدسين حقيقة فيها نوع من التجاوز لأن القداسة لا تكون إلا لله عز وجل فوصف وصف الذريات بأنهم مقدسين حقيقة فيها نوع تجاوز في اللفظ وتساهل لا ينبغي إطلاقه لو قال المنزهين كان أولى أو المبرأين نعم أحسن الله إليك قوله أقدس الله روحك أقدس الله روحك عليه حال العبارة هي من باب الدعاء وليست من باب الوصف يعني ما لا, لا يوصف بها شخص والأمر الثاني إنهم قصدهم أن, أن, أن يكون يرفع الله درجته قدس الله روحة يعني يرفع الله عز وجل درجته في الملأ الأعلى والملأ الأعلى هم عند رفع القدس فربما يخذ من هذا التساهل في العبارة في قدس الله روحة ومع ذلك فيها نظر مع ذلك عند التحقيق فيها نظر لكن قالها من أهل العلم من هو قدوة ومن هو مأمون على مثل هذه الأمور ومع ذلك قد يكون من باب التساهل في التعبير أو عدم الفطنة إلى مغزى العبارة وفضق كلمة قدس الله روحها أسهل من وصف إنسان من الناس أو أحد من البشر بأنه مقدس أو من المطلقات وكما قلت يوجه من أجاز قدس الله على لأن المقصود به أن يرفع الله روحه إلى أعلى عدليين أو إلى الملأ إلا في خيم يعني هم من خلق الله عز وجل الذين عند روح القدس نعم تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بما إن يدعى خمّا بين مكة والمدينة, بين مكة والمدينة فقال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك وإن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين أولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحت على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الرف إنما أحدثه منافق زنديق قصد قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء فإن عبد الله بن سبع لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبذه كما فعل بولس بدين النصرانية فظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلوة في علي والنصر, والنصر عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا وخبره معروف في التاريخ وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري وبقيت في نقوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة طبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة وهي مسألة إرجاع الرفض إلى النفاق هذا أمر صحيح لا شك أن الرفض من شاءه النفاق والمنافقون لأن الرفض في الحقيقة عبارة عن دين أو ديانات ديانات كثيرة تقمصت, تقمصت مذاهب الشيع مذاهب التشيع هذه الديانات منها اليهودية ومنها الصابئية ومنها المجوسية وهي الأغلب ومنها النصرانية ولذلك وجدت سمات هذه الديانات في الرافضة فصارت الرافضة خليط من ديانة المجوس أولا إلا أن أغلب سمات الرافضة مجوسية في عقائدها وفي عباداتها وفي عاداتها وفي عوائدها وفي مظاهر عباده العيات وفي, وفي العيات كما أنها مجوسية أيضا من حيث نزع الشعوبية أو نزع العنصري فالرافض مجوس قديما وحديثا وينزعون إلى نصرة المجوس وكانوا في كل وقت تقوم لهم دولة ينصرون تقاليد المجوس ويتمسكون بآداب المجوس حتى في أنماط إدارة الأمور أنماط إدارة الأمور حتى في الشؤون السلطانية ينزعون إلى يعني عوائد المجوس وتقاليدهم كما أنهم يقدسون المجوس تقديس واضح فهم يقدسون السسانيين والعرك المجوسي عندهم هو العرك الأول المفضل فإذا لا شك من الذين بذروا أن الرافض هم المنافقون من شتى الديانات وأغلبهم أصحاب الديانات اولا أولاً المجوسية ثم اليهودية ثم الصابعة ثم النصرانية كل هذه الديانات موجودة, موجودة في الرافض وأصولها واضحة من خلال أصول الرافضة المشهورة الأمر الآخر يتعلق بهذا الموضع هو القول بان من سبأ هو اللي نذر بذور الرطب هذا امر يكون يعني عند التحقيق العلمي محتمل ولا ولا سبيل الى الجزم به لانه لا لا يلزم ان يكون من من يعني إبطار وإرجاعه إلى أصوله الكفرية لا يزم أن يكون من خلال قصة رجل واحد عمل ما عمل ابن سبع الراجح أنه فعل ذلك هذا هو الراجح وإن لم يكن في عهد تصرفاته ذي ابن سبع كان يشهر مشهور ابن السوداء وبعضهم يلقب على يلقبه بعبد الله بن واهد لا يقصدون ابن الله بن واهد الراسبي الفارجي إنما يقصدون ابن الله بن واهد الحميري السبع وله أسماء أخرى يعني نظرا لتقلبه في كل بلد في كل بلد يظهر بشكل فلقبه بألقاب وأهم صفاته التي اشتهرت بها في عهد الصحابة هو أنه كان يسمى من السوداء وعلى هذا يجرنا الحديث عن ما ورد عند بعض الباحثين المتأخرين من انكار أن يكون ابن سبع يعني حقيقة ودعواهم أنه أسطورة يقول هذا مبني على تعليق الأحداث بلفظة عبد الله بن سبع لكن لو أرجعنا الأمور إلى القاده وأصافه الأخرى لوجدنا لها أصول صحيح أن الرواس الرافضة وعلى رأس سيفي بن عمر هم الذين أشهروا قصص عبد الله بن سبع وأكثرها عن طريقهم لكن لا يعني هذا أن القصة غير صحيحة من ناحية لأنه برون الصحيح غير الصحيح ومن ناحية أخرى أنه شهرة الاسم كانت متأخرة لكن لا يعني عدم وجود الشخص كان يسمى ابن السوداء ويسمى بأسماء نفراء ولا شك أن علي بن أبي طالب طارد رجلا فعل هذه الأفاعير وادعى هذه الدعاوة وبذر بذور الإلحاد والكفر الصريح وادعى عند قوم أن علي الإله لآخره وقام بالنشر الرافض الغالي هذا معلوم وأن علي بن أبي طالب وقيل أنه تمكن منه وقيل أنه لم يتمكن منه وقيل أنه جلده وقيل أنه فتله لكن لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا الأصل الحدث والعبرة منه وهو أنه أي الرفض من صنع المنافقين ولا يازم نجد على رجل ولذلك لما بذرت بذور التشيع دخلها كل كائد للإسلام لا يازم أن يكون من خلال من سبع تتلمد عليه يعني من الطبيعي إنه إذا جدت أفكار تشك أعصى المسلمين وتفارقهم في العقائد هذه الأفكار بيعتنقها أناس كثيرون ممن يظمرون الكيد للإسلام والمسلمين هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هذه الأفكار تتناسب مع أناس لهم ديانات معينة يحبون أن يبثوا دياناتهم من خلال هذه هذه الأصول الكفرية أو الأصول البدعية كما أن الذين وضعوا هذه الأصول لا شك أنهم مهم شخص ما ليسوا واحد شخص واحد قد يكون بدأها لكن لما بدأها توافرت جهود آخرين من الزنادقة والمنافقين فكل وضع ما يناسب ولذلك تجدون تطور الرفض من خلال العصور حتى بعد بن جاء على حسب رغبات الشعوف وعلى حسب التأقلم مع الديانات الموجودة داخل العالم الإسلامي فجاءوا لأصول تلك الديانات ويعني صاغوها بقوالب إسلامية من أجل أن يعتنق هطائفة ممن ادعوا الإسلام أو دخلوا في الإسلام فعلا من تلك الأمم والشعوب وأغلب ما ركز هؤلاء الزنادق على أحمق الشعوب وأحمق الأمم وأكثرها كذبا وأقلها عطولا وهم الراهضة وهم الفرس فأدخلوا أصول الفرس كلها من خلال الغفظ من أجل أن يعني يعيدوا هذا الشعب الفارسي إلى أصوله المجوسية تحت شعار الإسلام وهذا حصل, هذا حصل ليس من بن سبا فقط وحده بل من صناع الرفض الذين جاءوا بعده وإن كان قد يكون بدأها برصول وكما قلت يعني أصولها الأولى لكن لا يعني أنه هو الفاعل الوحيد فالمن بعده كان أشد ركاية على الأمة فإذا ترجع أصول الرفض إلى ديانة الفرص بالدرجة الأولى ثم الديانات الأخرى وهذا لا شك فيه ولذلك بعض المحققين من العلماء القدامى ما يعدون من ولا الباطنية من فرق المسلمين يعدونها من فرق المجوس يقولك من فرق المجوس الرافضة وهذا هو الصحيح خاصة بعد ما كشفوا عن أصولهم الآن وخرجوا من يعني غزلتهم وبدأوا يتكلمون عبر كتبهم وأشفطتهم الآن وعبر مقالاتهم بما كانوا يتهمون به بعد يؤكدونه كان بعضهم يظلم بعض شباب الأهل السنة ويقول أبدا هذه المبالغات منكم وواء إلى آخره وأخيرا تبين أنهم في حوزاتهم الخاصة في معابدهم معابد المجوس أو المعابد التي يعملونها الآن يقولون كل ما كان يقول به سلافهم وزيادة أيضا من الإغراق في البدعة والضلالة وما لا يعقل ويؤكدوا على أصول التي يتهمون بها أو يقول بها سلامهم وزيادة أيضا فإذن الأمر مستبيل وهو أن هذه الفرقة إن ما هي فرقة فارسية ترجع سولها إلى أصول المجوس والصابعة واليهود والنصار نعم وذقيت في نفوس المضطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة طب قصد السبائية الأولى هذا قصد بنفوس المضطلين يعني بعد ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسر شوكة الرافض في وقته خمدت يعني أصور الرافض وتوقف كثير من الرافض عن الدعوة إليها لأنهم نكبوا من قبل من يزعمون له القداسة ولذلك من الأشياء التي تحرج الرافضة لليوم أن أشد الناس في تاريخ الأمة حربا للرفض والرافضة هو علينا بطال ثم بعد ذلك يليه أئمة آل البيت هؤلاء الأمة الاثنين عشر أغلبهم من أشد الناس نكاية بالرافضة وتحذيرا منهم وتبرؤا منهم وألفاظ البراءة المسندة عن هؤلاء الأمة من الرافضة صحيحة وثابتة وكثيرة جدا وأنهم أتلوا بهم أشد البلوع وكانوا يتعودون منهم وينحذرون الناس منهم فهذا في دلالة على أن علي بن أبي طالب أخذهم بقوة فبقيت في نفوس المبطلين خمائر يعني السبائية الأولى من هذه البدعة يعني بقيت كاملة حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ظهرت الفتن الأولى وجاءت قصة مقتل الحسين بعد ذلك بدأوا يظهرون الرفض من خلال المآتم والبكاء على الحسين نعم ولهذا كان رب باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيسة أبو بك بكر الطيب هو ابن الباطلاني المشهور من أوائل الأشاعرة وله في الرد على الرافضة وكشف خزياهم جهود مشكورة في وقت لم يكن الناس يعرفون حقيقة الرافضة وإن كان الشعب يتكلم قبله بكلام مجمل وجيد لكنه انغمر في يعني أحداث التاريخ التي ثلت فيما بعد ذلك وحينما دخل الجهمية والمعتزلة في دين الرافضة ودخل الرافضة في دين الجهمية والمعتزلة وتلاقعة الفرك رفع الرافض برايات أخرى وتحت الشعارات أخرى وانتصرت له دول قامت العبيدية وقامت البويهية والصفوية والعمدانية وغيرها فمنها من كان رافضيا خالص ومنها من كان فيه تشيع ونصر الرافض فهذا أدى إلى يعني ظهور الرافضة بشكل واضح لكن عقائدهم بقيت خافية يعني ظهور الرافضة من حيث ظهور البداع وظهور المزارات يعني بدأ يظهر بشكل جليل لكن عقائدهم الكامنة ما كانوا سحون عنها إلا عند خواصهم فكان من أول من كشفهم كشفا مفصلا ابن الباطن الله نعم كما حكاه القاضي ابو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إسادهم لدين الإسلام قال فقال للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشييع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبر من كيم وعدي وبني أمية وبني العباس وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى طبعا يقصد أن الباطني الخلص لا, لا يحترمون حتى علينا بطالب رضي الله بل يخرجون الإنسان من كل يعني يخرجون الباطنية القرص منهم من كل مكتبيات الدين حتى من الإيمان بالله عز وجل الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فالباطنية إذا تدرجوا مع الشخص ثم سلم لهم الآمر تسليما مطلقا أخرجوه من كل شيء حتى أنهم ايضا يعدون عيوب علي او يعدون عيوبا لعلي ويخرجونه من الايمان بكل قضايا الدين فضلا عن الايمان بعلي ورغم انهم يبداون دعوتهم بالتشيع لان التشيع الحقيقه مدخل عاطفي لكثير من العجم وللفرس بسهته خاصة ولذلك نجد الباطنيه خلص والرافضة الخلص أغلبهم من الفرص لن لم يكن كلهم وإذا دخل معهم غيرهم فمن أصحاب المصالح والشهوات تلاحظ هذا في سير أولئك يعني الباطنية الخالصة هي في الفرص هي في الفرص ولذلك مذاهب الباطنية موجودة قبل الإسلام بهذه الأصول التي ذكرها أو ذكرها في العلم ليست من صنع أناس صنعوها في تاريخ الإسلام إنما هي امتداد للإنحاد والزندقة وأكثر ما كان يوجد المذهب الباطني في الفرق الفارسية المجلسية نعم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل الشارح قال تعالى ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له في تركه من عذر وجماع الأعذار ثلاثة أصناف طبعا الأعذار التي يعدر بها الرسخنة في العلم المجتهدون فإمة الدين الذين لهم قدرهم واعتبارهم هذه أصناف أعذارهم نعم وجماع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ طبعا هذه يعني نوع من الم... أو جملة من المعاذير أو أصول الم... العذار التي يُعذر بها المخطئ المجتهد أو العالم يدازل العالم إذا زل العالم قد يزل وإذا زل فلا ننتبعه على زلته وينبغي أن يحذر الناس من زلة العالم لكن لا, لا, لا نلغي قدره واعتباره وإمامته في الدين كما يفعل كثير من ضيق قليل الفقه من ضيق العطن أصحاب العواطف الذين إذا زل العالم أو زل طالب العلم ألغوا اعتباره وجرحوه وهجموا عليه وسلخوه من الأمة هذا أمر في حقيقة في خلل شديد بل فيه أحيانا خروج عن سبيل المؤمنين أي عدم إعدار العالم المجتهد إذا زل لكن لا يتبع على زلته ولذلك كما اشار الشارع هنا في شرفه لكلام الطحاوي في قوله على السلف من السابقين ومبعده من التابعين أهل الخير والأثر وفق النظر لا يذكرون إلا من جميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل حقيقة هذا تقرير أصل من أصول السلف أهل السنة والجماعة يجب أن يعيه طالب العلم جيدا وهو أن سبيل المؤمنين هو جزء من الدين فالمقصود بسبيل المؤمنين المناهج المناهج, المناهج التي عليها إما الهدى المناهج في الدين المناهج في المصالح العظمى المناهج فيما يتعلق بسبيل وسائل الاجتهاد وأصول الاجتهاد المناهج فيما يتعلق لأصول التعامل بين الناس تعامل الناس مع بعضهم تعامل الناس مع علمائهم تعامل الناس مع ولاة الأمر منهم تعامل الناس مع المصالح العظمى أو الأضرار الكبرى التي تعرض لها الأمة هذا كله يسمى سبيل المؤمنين هذا السبيل أصله هو نهج العلماء من خلال استنباطهم لأصول فقه الكتاب والسنة ولذلك تبر سبيل المؤمنين هو جزء من عقيدة هي نعبر عنه بمناهج السلف فمنهج أهل السنة والجماعة هو سبيل المؤمنين ليس فقط في العلم والاعتقاد كما يظن بعض الناس لكن أيضا في العمل والتعامل وهذه نقطة مهمة كثير من الذين ينتسبون لأهل السنة والجماعة وينتصلون للسلف تجدهم من المتضلعين في العلم والاعتقاد لكنهم في العلم والنهج في العمل والنهج في التعامل يكسرون مناهج السلف كسرا ويصادمونها صدما بل ربما أحيانا يعملون بما يشوهها ويعملون بضيبها وإلي نسألة مهمة بدأ يقع فيها كثير من المتسبين للسلفية والمتسبين لأهل السنة الجمال تجدوا في الناحية العلمية في المعرفة النظرية لعقائد السلف يعني ليس عليهم آخر بل ربما يكون من العالمين الراسخين في هذا الجانب لكن في جانب التعامل هو وفي واد والسلف في واد آخر ولذلك أقول أن العلم اللي هو الاعتقاد والعمل بمجموعهما هو سبيل المؤمنين ولا يختلف هذا السبيل بعضه أو ينفصل بعضه عن بعض. وإشارة الشارع المؤلف هنا والشارع تدل على أن المقصود توجه العلماء توجه علماء الأمة في أمر من الأمور سواء كان من أمر الدين أو حتى من أمر الدنيا الذي اتقرر في مصالح الأمة فإن نهجهم وما يتفقون عليه أو جملتهم وليسا كلهم ما يتفق عليه جملتهم هو سبيل المؤمنين ومن حاد عنه فهو متواعب بالوعيد الذي ذكره الله عز وجل في الآله فلذلك يجب أن يحذر طالب العلم من مخالفة نهج العلماء أو الازدواجية في النظرة إلى العلماء فتجده يأخذ ما يحلو له من الأمور العلمية ويقول العلماء في الجوانب العلمي والاعتقادية عن العلم والرأس لكن في العمل في تقدير مصالح الأمة في النظرة إلى الأحداث والعلماء طبعا قد يصفهم بوصف بمعنى أنهم ليس بذاك هذه مصالمة لمنهج السلف في اتباع سبيل المؤمنين وربما يقع فيها كثير من الناس وهو لا يشعر وربما ايضا يتعذر بمعاذير هي من سلات العلماء وهذا ولذلك نبه الشارح الى هذه المساله قد يخالف سبيل المؤمنين عالم راسخ لكن لا يكون عمله حجه إنما نتمس له العذر ولا نتابعه وامثله ذلك كثيره من عهد الصحابه الى الله عنهم الى يومنا هذا كثير من الراسطين في العلم يند في مسألة يجتهد اجتهاد يخرج به عن سمت العلماء يكون له موقف أحيانا وإن لم يكن اجتهاد موقف عملي لأن الموقف العالمي عملية أخطر من الاجتهادات لأنها غامضة فيكون في له موقف عملي هو مخالف لسبيل المؤمنين فيجب أن لا نتبعه لكن قد نعذره فلذلك أشار إلى المعاذير العلماء يعدرون إذا أخطأوا في أمر يجتهدوا فيه لكن لا يتابعهم لا يتابعهم وهذه من سمة السلف التي تميزوا بها عن بقية الأهل الأهواء أهل الأهواء إذا زلت إمامهم زلوا معه ولذلك تجدون عبر التاريخ كثير من الأهواء بدأت بزلات بسيطة بزلات خخيفة لكن نظرا لأن أصحاب الأهواء يتبعون شيوفهم زل زلت آخر بعد الزلة الأول تبعوه إذا زلت ثالث تبعوه إذا زل الرابع بعد ذلك تبعوه ولذلك تجد انحرافهم عبر أجيال وتجد انحراف الفرق أو يعني تعمق الفرق في بالانحراف ناتج عن تبعيتهم لأناس من الشيوخهم يزدون انحرافا فيتبعونهم والغالب وهذا أيضا من العجب أن أكثر الذين يزلون من رؤوس الأهواء إذا رجعوا عن زلتهم لن يتبعهم أهل الأهواء إذا زل زلوا مع. إذا تاب ما تابوا معه وهذا كثير جد بل هو القاعدة هل هو القاعدة لمجموعة أهل الأهواء والله أعلم أقول هذا بمناسبة كلام الإعداء أنه العالم يُعدر لكن لا يتابع كما يكون من أهل الأهواء الذين يتابعون رؤساهم الذين يستون بغيث علم فيظلوا ويظلوا نعم فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وأرضاهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن سرؤوف الرحيم قوله ولا نفضل احد من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء الشرح يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى رسم احمراهيم يبدو ان الموضوع طويل وفيه بعض الاسس والقواعد اللي تحتاج إلى تنبيه فناجله الى الدرس القادم يقول قصة محمد بن حسن الأسفري يتكلم عنها الكسروي الشيعي الذي رجع إلى السنة نوعا ما في كتابه الشيعة والتشيع تحقيق الدكتور المهاري والعودة على إيحال هذا الكتاب أو غيره قد يكون فيه حجج أو يعني من الشيعة الذين كتبوا قد يكون فيه حجج على الظاهرة لكن ومع ذلك لا ينزمنا نحتج على الرافضة ببعضهم بقدر ما ينزمنا أن نحقق المسألة علميا أولا فإذا حققناها علمين وأشهرناها عند الباحثين والعلماء سنجد من الرافضة من يستفيد من هذا البحث العلمي أو التحقيق العلمي أما وجوه التناقض بين أطول الرافضة فلا شك إنها موجودة يكتبه بعضهم من الرجوع أو التراجع عن التشريع ينبغي الله أن به فدعوة رجوع مثل هذا الرجل أو رجوع موسوي أو غيره هذه مثلة والله أعلم أن تكون عدف هو لعب على الدقون شيعي أنكر على شيعي آخر لكن لا يعني أن هذا المفرق التشيع فما نقع في السداج المتناهية لكن نضرب قول بعضهم ببعض نعم حق هذا جيد ومن أساليب السلف أنهم ينقضون حجة القوم ببعضها أو حجة بعضهم على بعض هذا صحيح يقول ينكر بعض الكتاب ثبوت شخصية شخصية شخصيات من التاريخ مثل أبد الله بن سلوعة وبعض الصحابة القعقاء وما عليه حال تبحث ينبغي أن تبحث علمياً يقول هل الجماعة الموجودة الآن من فرق الثنتين والسبعين وهل من انتسب للسلفية الآن يعتبر على سبيل المؤمنين أم هو أقرب أم هو من التحزب والمنه عن شرعا هذا سؤال كبير حقيقة وكثير من المشايخ يعني تكلموا في هذه الأمر بكلام جيد يمبين ووظف وقعدوا لها بقواعد يعني طالب العلم يستطيع أن يعرف منها أو يستبين منها الحق على أي حال الجماعات الموجودة الآن يعني إن قصد بها الجماعات الخزبية ذات الشعارات والمناهج فأغلب هذه الجماعات ترجع إلى أصول بدعية أصلا حتى وإن ادعت السنة لأنها خرجت من منابث بدعية هذا شيء الشيء الآخر أن لا نعرف من منهج السلف أن يكون هناك تحزوات أو جماعات هذا مخالف لمنهج السلف ومجرد أن توجد الحزبية فالمنهج غير سلفي على طول الخط بدون ما نتكلف بمجرد أن توجد الحزبية أو مناهج في الدين والدعوة تخالف مناهج السلف هذا على طول يعتبر نوع من الافتراق حتى وإن دعا صاحبه أنه على مذب السنة وكان نظريا وعلميا على مذب السنة والجماعة أو عقيدته العملية العلمية على مذب السنة لكن إذا تحزت وإذا رفع شعار غير السنة والجماعة وإذا أوجد مناهج في الدين والدعوة مناهج فأقصد مجرد سليم ووسائل إذا أوجد مناهج فهذا خروج عن السنة هنا نحكم على الجماعات ذات الطابعة هذا لأنها خرجت عن السنة وجماعة خرج جزئية وكل لكن أهم من هذا كله وهو ما ذكرته في أول حديثي وأؤكده الآن ليكون واضح أن الجماعات التي خرجت في العالم الإسلامي جماعات أصولها بدعية أصلا خرجت من, من منابت أحسن ما فيها أهل الكلام الشاعر المفردية ومنابت صوفية ومنابت قبورية ومنابت عقلانية ومنابت اعتزالية ومنابت جهمية فمسلة يعني واضحة لكن لا يعني ذلك الحكم على أفراد الحكم على الجملة أما ما شر له السائل لوجود بعض يعني الشعارات السلفية فنقول السلفية ليست الشعارة ومن ادعى السلفية يعرض أمره على كتاب السنة وعلى سبيل المؤمنين لذلك نهج السلف فإن سلم من التحزب وسلم من وضع مناهج في الدين ومن البراء من غيره من أهل السنة وهذه مشكلة أكثر للسلفيين أنهم يتبرؤون ممن يخالف منهجهم الخاص وقعوا في الحزبية من حيث لا يشعروا فإذا تبرؤوا ممن لا يكون في منهجهم الخاص ولم يغفروا له زلة ولم يعذروه بالمعاذير الشرعية وقعوا فيما وقع فيه حزبيون بل يعني ربما تكون أضيق من الحزبية العامة الموجودة عند الجماعات وإن كان هذا قليل لكن مع ذلك أحذر منه كما هو معروف عنه العلم وأنشأتنا الذين لهم مصر بهذه الأمور ومعرفة فإنهم قالوا هذا القول وبينوا للناس أن هناك بوادر تحذب عند بعض من يرفعون شعارات السلفين لكن لا يعني ذلك أن كل من رفع شعار السلفية نتهمه لا بالعكس إذن جماعات أغلبها راجعا إلى 2270 لطبيعة الحال من خلال المنشأ والمنابت والمن نهج التي راحها وهنا إضافة أؤكد على أمر آخر لأن يصادر الكلام على غير وجهه هو أن بعض يعني الأساليب والوسائل في الدعوة يسميها كثير من الناس حزبيات وجماعات يعني مثلا وجود مراكز إسلامية لا تضع مناهج تخصها من دون السلام ولا تعلن ولا آت ولا تعلن تخزبيات هي مراكز عبارة عن وسائل مثل المدارس المراكز المؤسسات مثل مثلا مؤسسة الحرمين وما كان على شكلتها هذه وسائل وأساليب في خدمة السنة لا تعد بعض الناس حكم عليها على أنها تجمع تحزب وهذا غير صحيح وفيه جناية أيضا فيه حجر للأمة لألا تعمل وألا تنشط فالعمل المؤسسي مشروع والسنة وأهل السنة أولى به من غيرهم وكذلك بقية الوسائل ولذلك أنا أعجب من الذين يقولون أن وسائل الدعوة توكيفية ما أدري هل نختلف أيام في وسائل الدعوة وسائل الدعوة الشريط والكتاب من وسائل الدعوة استعمال الحاسبين من وسائل الدعوة استعمال الآلات والمصنعات الحديثة في خدمة الدين فهل هذه تتوقفين أنا ما أدري لماذا اتصار هذا الضجح حول وسائل الدعوة فالفرصة أن نستعمل هذه الأساليب والوسائل التي تقضع لضوابط السلف ومنهج السلف لا تدخل في الاختراق ولا تدخل في الجماعات ولا الفزبيات علي بقي عندي من الأسئلة التي يناسب عرضها سؤال واحد وأجله لأنه احتاج إلى لأ مزيد تأمل في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله عليه وسلم وبركه عن مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صفحة 741 صفحة طيب ننقط على خفيف بسم الله الرحمن على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى قوله ولا نفضل احد من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء يشرع الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الافتحاديه وجهله المتصوفه هذا مذهب يعني مذهب تفضيل طوائف من الناس على الأنبياء والرسل مذهب يوجد في كثير من الطوائف الضالة فبعضهم يصرح وبعضهم يكون واقع حالة تفضيل البشر أو تفضيل من يزعمون له الولاية أو القداسة أو على الأنبياء فمما يصرحون بالتفضيل تفضيل او تفضيل من يقدسونه او تفضيل الاولياء والفلاسفة على الانبياء ممن يصرح لذلك الفلاسفة الفلاسفة يصرحون كلهم حتى من يسمون بالاسلاميين وعلى رأسهم الفاراب وبن سينة والسهرورد المقتول وبن سبعين وبن الفارض ومن سلك سبيلهم ممن زعم لهم الاسلام وليسه كذلك ولا يصرحون لتفضيل الفلاسفة والأولياء على الأنبياء والمرسلين أيضا توجد هذه النزع عند طوائف الباطنية بشتى أنواعها كل الباطنية بفرقها تفضل يعني الأولياء أو الأئمة أو كما ما يسمونهم كل له في ذلك نزعة يفضلون رؤسائهم على الأنبياء والمرسلين وأحيانا يصرحون بإهانة المرسلين وكذلك طوائف من المتصوفة والمتصوفة أغلبهم ينزعون إلى الفلسفة وإلى الباطني ينزعون إلى يعني لا أغلب المدارس الصوفية إلى النزعة الفلسفية التي تقول بتطبيل الأولياء على النبيين أو الفلسفة أو النزعة الباطنية التي تقول أيضا بتفضيل الأمة على الأنبياء كما الراحضة حقيقة مذهبهم أنهم يفضلون الأمة على الأنبياء والاتحادية وغلاف الجهمية يدخلون في هذه الطوائف اتحادية وغلاف الجهمية يدخلون في طوائف الفلاسفة وغلاف المتصوفة والباطنية نعم سأله إليك هؤلاء الذين يصرحون والذين لا يصرحون مثل الذين لا يصرحون يعني نجدهم في بعض المنتسبين التشيع أو الرف والصفية الطرقية الذين ليس عندهم نزع فلسفية لا يصرحون أو أغلبهم على الصح لا يصرحون كذلك كبار الجهمية وكبار المعتزلة نجد منهم نجد منهم من يعني وصفه حاله وما ذكره من من من نظرته من النبوه والانبياء انه يفضل الطوائف من الفلاسفه والعقلانيين على الانبياء وبعضهم يلزمه ذلك من باب الالزام يعني ولاث المتكلمين كبار المتكلمين نظرتهم الى الدين الذي جاء به الرسل تدل على أنهم يفضلون أنفسهم على الأنبياء وأنهم فضلوا في عقولهم وأفكارهم وفيما تدعوهم من مناهج الدين أنهم فضلوا بذلك الأنبياء طبعا هذا من باب الإلزام ولكن المتكلمين يلزمون الإلزام أما طوائف من الجهمية طوائف من المعتزلة وبعض المتصوفة وبعض المتشيعة فهم يلمنحون لهذا ولا يصرحون أما خلص الرافضة وخلص الباطنية وخلص المتصوفة الغلاة وخلص الفلاسفة فهؤلاء يصرحون يصرحون بالتفضيل ولا عندهم في ذلك أي تردد ويبالغون في هذا في في مؤلفاتهم وفيما أثر عنهم من كلام وفيما كتبوه وفي أشعارهم وفي غير ذلك قرروه تقريرا وانتصروا له بمؤلفات وكتب نعم يبشر الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشر فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قال ويسلموا تسليما ناعمة ناعمة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم طبعا يقصد باتحادية هنا أصحاب الاتحاد من خلاسفة والباطنية وغلاة الصفية وهؤلاء كلهم مذهبهم واحد يختلفون فقط في التعبيرات عن المذهب والاتحادي المقصود بهم الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق أو اتحاد المخلوق بالخالق بعضهم يعبر عن مساة الاتحاد بزعمه أنه حلت فيه الإلهية مثل ما فعل الحلاج وبعضهم يزعم أنه يعني أن الله الخالق حل في المخلوقات أو اتحد فيها وهذا مذهب كثير من غلاثة الصوفية فعلى الوجهين هذا هؤلاء كلهم اتحادية الذين يزعمون اتحاد الخالق والمخلوق أو ببعض مخلوقاته أو الذين يزعمون اتحاد المخلوقات أو بعض المخلوقات بالله عز وجل على أي نوع من أنواع الاتحاد ولذلك يعد التثليث من مذاهب الاتحاد التثليث عند النصارى والتثنية عند المجوس وكذلك مذاهب أولاة الصوفية كلها نوع من الاتحاد طبعا الاتحاد أشمل من الوحدة أشمل أو قصد الاتحاد يشمل وحدة الوجود وإن كانت الوحدة يعني أخص أو أصرح في التعبير عن الاتحاد لكن مع ذلك فإن الاتحاد يشمل هذه المذاهب كلها لأن الاتحاد معناه يعبر عنه بعد التعبيرات فمنهم من يقصد بالاتحاد الاتحاد الجزي وهم أصحاب أغلب أصحاب الاتحاد ومنهم من يقصد بالاتحاد الاتحاد الكل وهؤلاء أحيانا吧 يقالون عن ذلك بوحدة الوجود أو وذلك يقال لهم أصحاب وحدة الوجود هم في الحقيقة التحدي لكن انبيلوا أو, أو عنهموا مسألة الاتحاد حتى سموا بأصحاب وحدة الوجود الذين يرون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق فكلهم أي كل من الخالق والمخلوق يتمثلون في هذا الخلق تعالى الله عما عم يزعمه نعم قال أبو, ع... قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا غش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤثى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجدهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له لكن هذا يقول هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود هو الوجود الخالق ابن عربي وأمثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية, لكن الولاية لم تختم وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ حويق الرسول ودون الولي طبعا هنا طبعا شارل إلى بدعة تفضيل الأولية على الأنبياء وسبق الكلام عن هذا في درس من دروس الأهواء الملحق بهذا الدرس لكن أحب الآن أن أنبه إلى مسألة مهمة دائما تكون في أو دائما تحدث في تطور البدع ولعلنا نستفيد منها فيما يجب أن يسلكه أهل العلم وطلاب العلم في محاربة البدع أو محاربة ذرائع البدع التي تحدث كثيرا عند الناس وهو أن كثيرا من هذه الأفكار التي من ضمنها مثلا تفضيل الأنبياء على الأولياء بدأت وكأنها سادجة من الأولى وكأنها يعني أفكار أو شبهات خفيفة ما يتنبه لها الناس فمسألة تفضيل الأنبياء الأولياء على الأنبياء أو تفضيل طائفة من الناس على الأنبياء كما قلت هذه نزعة فلسفية توجد عند أكثر المستكمرين على النبوة وعلى الأنبياء وعلى رأس من فلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية وعلى رأس من أهل في كل ديانة أهل الأهواء في كل ديانة الذين يفارقون ديانات الأنبياء يوجد عندهم هذا الاستكبار الذي يجعلهم يفضلون طوائف مما يقدسونهم على الأنبياء إما تفضيل مباشر صريح وإما تفضيل غير مباشر يكون من لوازم المذاهب التي يلفعون إليه لأن من سلك غير طريق النبيين لا شك أنه استهان بهم وفضل عليهم غيرا لكن يهمنا نشأت هذه البدعة في تاريخ الإسلام ربما يقول القائل كيف تنتشر هذه البدعة التي يظهر عوارها وخطأها بشكل بين المسلمين أكون انتشرت غيريا من البدع في البداية حذرة غير بينا وقد بدأت هذه الدعوة في تقريبا منتصف القرن الثاني على أيدي العباد الجهلة أو العباد الذين اختلط فيهم الله أعلم مسلك العبادة السنية عن جهل مع مسالك العبادات البدعية عن تبييت لأساد الإسلام والله أعلم بأحوال الأشخاص لكن في الجملة الذي يسبر أحوال الأعباد الأوائل القرن الثاني والثالث يجد منهم طوائف عمقت البدعة وأخذت عن الأمم الماضية عن الأمم السابقة كثير من المذاهب والنحل والديانات وأظهرتها في المسلمين بشعار الإسلامي والسبغة الإسلامية وقد يكون من من, من, من, من من ينتسبون من السنة من العباد والنساك من وقع في هذه البدع تقليدا لغيره دون أن يشعر أنها بدعة وذلك ناتج لجهله عن جهله وعن بعده عن مناهج العلماء وعن عدم التزامه لسلوك الأئمة في وقته وإن كان قد يكون من أصحاب الخير والفضل لاستقامة في ذاته لكن نجد دائما أنه إذا كل من كان عنده شيء من الجهل أو الانحراف عن مسالك السلف إذا وضع نفسه إماما في الدين أو وضعته الأمة أو وضعه طائف من الناس إماما في الدين فإنه يخطئ ويزل ويتبع الناس زلته لسبب صلاة فذكر الشيخ السلام يتمي وغير من المحققين أن أول من تكلم لمسألة تفضيل الولي على النبي احمد بن أبي الحواري من العباد المشاهير أم توفى سنة مئتين ستة الرئيس وكانت عبارته حذرة ولما استنكر العلماء ذلك عليه أخرجه العوام من دمشق لأن العوام الذين هم على الفطرة في الغالب أنهم يمتثلون يعني توجيهات أهل العلم ثم لما شاعت هذه المسألة وتكلم عنها أهل العلم يعني انطفأت بعض الوقت ولم يجرأ أحد أن يقولها حتى جاء الحكيم الترمذي أيضا وهو معاصر لإذن أبي الحواري فكتب هذه في كتاباته ومؤلفاته وأشارة إشارة صرح فيها بختم الولاية وأن الولاية تختم كما تختم النبوة وهذه مسألة في الحقيقة فيها نوعا من الأخذ بالقول بتفضيل الأنبياء لكن غير صريف بتفضيل الأولياء يعني مسألة القول بختم الأولياء كما تختم النبوة فيها نوعا من رفع المقام مقام الأولياء ولم نشرح صاحب هذا القول بالتفضيل لكنه قال بختم الولاية ختم الولاية صارت يعني مشتب تعلق بها من بعد ذلك وبدا يتكلمون عن الاولياء وانه لهم مقام مثل المقام الاولياء اولياء مقام الانبياء والدليل على انهم على ذلك أن لهم خاتم كما للانبياء خاتم وان للنبوه وان النبوه تختم كما ان الولايه تختم كما ان النبوه تختم هذا الخلط صار مذهب في الصوفية لوائم بعد ابن ابي الحواري وبعد الحكيم الترمذي الحكيم الترمذي ايضا ينتسب للتصوك وينتسب لأهل الحديث مع الاسم وهذا من باب الف... مما جعل الناس يفتنون بأقوان في وقته رغم أن السلف أنكروا عليه وخطأوه وقالوا فيها القول لازم لكن مع ذلك لأن نظرا لأنه جمع بين الاهتمام بالحديث وبين نزعة التصوف تلقف الناس الذين عندهم نزعة التصوف هذا القول له ثم تطور حتى صرح اصحابه بتفضيل الاولياء على الانبياء وانه هناك خاتم للاولياء كما للانبياء خاتم ثم ادعى فاطمه الاولياء او انه خاتم الاولياء ابن العربي بعد ذلك المتوفى سنه 636 نعم يمكن ما استغرب وقف وقف هم من العباد المشهير والسلف أثنوا عليه خيرا لكن ما الذي يمنع أنه يزل العباد الذين أثنى عليهم السلف بعضهم خرجت منهم جواهب لكن كثير من السلف يعذرونهم لجهلهم ولتأولهم ولأنهم ما أصلوا هذه البدعة قصدا وأنهم في الغالب تأثروا بغيرهم هو المشكلة أن أكثر العباد الأوائل مقلدة للعباد, للعباد الأمم الأخرى مقلدة يعني تجد المتصوف الأوائل يعني من المعجبين أو أكثرهم من المعجبين بعباد النصارى وعباد المجوس وعباد الصابئة في جوانب من جوانب عبادتهم قد يرفضون عفيدتهم ويرفضون ديانتهم لكن يعجبون بمظاهر العباد عندهم ولذلك تجد كثير من العباد الأوائل يقول سمعت راهبا وقال لي وقلت له معجب بالراهب وأخذ عنه ورأيته راهبا يفعل ويقول أو رأيته راهبا يلبس ويفعل فيفعل مثله في يعني ما, ما عندهم نوع من الالتزام في التلقي بسبب جهلهم وبعدهم عن العلماء وأصل أصل مبدأ نزعة البعد عن العلم والعلماء عن التصوف هي بداية نتراه خاصة في, في الأباد المنتسبين للسنة أول نزعة انحراف عندهم أنهم هجروا العلم وجاء هجروا العلماء ودعبدوا الله بذلك فبدأت عندهم مثل هذه الأحوان دخلت من خلالهم مذاهب الأمم الضالة وربما استغفلهم كثير من الضالين ما أستبعد هذا ربما يستغفلهم كثير من الزناتق فيوحيون إليهم بهذه الوساوس فتقع منهم هذه الزلاك مثل ما وقع من أحمد بن أبي الحواري الجنيد نفسه وقعت منه أشياء رغم التزامة بالسنة أشياء يعني فعلا تعتبر مرتكز لأن البدع فيما بعد الحارث المحاسب هم أئمة في العباده والنسك والتنسك ومع ذلك وقعت منهم أشياء صارت مرتكز في زلات الطرقية فيما بعد ومع ذلك أثنى عليهم العلماء حتى أعلنوا البدع لما أعلن الحارث المحاسب ببعض البدع متعلق بمتابعته لبن كلات وبأيضا تعلقه ببعض مظاهر التصوف هجروا لما محمد وغضب عليه وأمر بهجره لكن أكثرهم لا يظهر شيء وإذا رأى الانكار فراجع إنه بالحواري لما رأى الانكار فراجع لكن بعد ما ذا بعدما انتشرت عن هذه المقولة ثم اتلقفها الحكيم الترمذي في وقته ثم من الحكيم الترمذي بقيت أصل من أصول الطرقية المتصوفة ثم فرح بها أمثال بن عربي فأعلنها وزعم أنه هو خاتم الأولياء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما سيأتي تفصيله نعم وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك وقال ابن عربي أيضا في فصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع لبنة وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين ويرى نفسه تنطبع في موضع تينة لبنتين فيكمل الحائط والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنه الذهبيه في الباطن فانه ياخذ فانه ياخذ من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحى اليك الذي يوحى اليه الى الرسول قال فإن فهمت ما اشرنا اليه فقد حصل لك العلم النافع فمن اكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنه ذهب تاملوا تاملوا الكلام ابن العربي ولنستصحب من خلال هذا التأمل مدى جهر الذين يعتذرون ابن العربي او يجهلون كفرة لان في الحقيقة لا نعرف طبعا كفريات ابن العربي كثيرة وصريحة في كل كتبه لكن على مثال على من امثلته هذا مع ان هذا على وضوحه يعتبر من يعني الكفريات التي تحتاج لبيان عند بعض الناس ومع ذلك له كفريات صريحة تماما واضحة مثل الشمس فأنا أقول فلنعتبر ونستصحب يعني مدى خطأ الذين يترددون في كفر العربي أو الذين يعتبرون له أو الذين يشكون والآن يعني نواصل رأي الشارح في مثل هذا الكلام نعم. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى منه من الكفر ومنه ما يظهر فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنهما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤثى مثل ما أوتي رسول الله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن استقاة من رواياتهم المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وفي عرف أئمة أهل العلم فأهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللقظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة الحقيقة أن أقرب الأوصاف الشرعية لمعجزات الأنبياء أن تسمى آيات أو دلالات آيات أو دلالات هي آيات وقد ذكر الله عز وجل أنها آيات وذكر رسول صلى الله عليه وسلم أنها آيات وكلمة معجزة كلمة المعجزة العقيقة لأن مسألة الإعجاز هي وصف للآيات وليست هي اسم لها فلذلك ينبغي أن يعبر عن ما نسميه معجزات يعبر عنها بالآيات ويقال من أوصاف هذه الآيات أنها معجزة من سماة الآيات الأنبياء أنها معجزة فحصل الشيء بجزءه أو ببعض وصفه فيه ضعف للدلالة فيها أضعام للدلامة هذا بالنسبة للمجهزات الأنبياء. الأنبياء الآيات التي تحدث لمن دون الأنبياء تسمى كرامات إذا كانت صالحة وعلى أيدي صالحي وتسمى دجل ومخارق وخوارق إذا كانت على أيدي غير الصالحي ومع ذلك كرامات خارقة في وصفها اللغوي لكن لا تسمى الخوارق كرامات إلا إذا توفرت فيها صفة الكرامة كما سيأتي بيان لا تسمى الآيات والمعجزات والخوارق كرامات إلا إذا توافرت فيها صفات الكرامة وإذا كانت الخوارق للأمبياء فهي آيات ومن أنصافها أنها معجزة وإذا ما توافرت للأمبياء فهي لا تسمى معجزات لكن تسمى آيات ودلائل لأنها تلحط في دلائل كرامات الأولياء تلحق بدلائل النبوة لأن الأولياء الذين توافر عندهم صفة الكرامة أتتهم الكرامة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقواهم فصارت كراماتهم امتجاد لآيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته نعم فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده طبعا هذه الصفات الكمال التي يكون فيها الإعجاز التي تنبثت منها الآيات الكونية أو الآيات للأنبياء في شيء يرجع إلى العلم وفي شيء يرجع إلى القدرة وفي شيء يرجع إلى الغنى نعم وهذه الثلاثه لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فإنه الذي احاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبرأ ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان من دعوى هذه الثلاثه بقوله من دعوى هذه الثلاثه بقوله قل لا أقول لكم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وكذلك قال نوح عليه السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم وكلاهما تبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبونهم ثارة بعلم الغيب فقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرشاها طبعا علم الغيب هنا بدأ يفصل بمسألة الثلاثة العلم والقدرة والغنى وأن هذه هي التي يكون فيها الإعجاز وهي التي لا تكون على وجه الكمال إلا عز... لله عز وجل بدأ يفصل فيها فالأولى كمال العلم ومن ذلك علم الغيب هذا لا يكون إلا لله نعم وتارة كقوله تعالى... هذا... هذا يرجع لكمال القوة الحديث عن التأثير يرجع لكمال القوة التي لا تكون إلا لله عز وجل أو كم... كمال القدرة التي أشر إليها قبل قليلا نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتاركا يعيبون عليهم الحاجة البشرية هذه رجع إلى كمال الغناء كمال الغناء الذي أشار إليه قبل نعم. كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك كمال العلم ولا كمال القدرة ولا كمال الغناء إلا ما منحه الله عز وجل وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس طبعا العاده المنفرده المخالفه هي القاه الكونيه والعاده او المخالفه لاعاده تغلب الناس هذه ما دون الاهداف الكونيه اللي هي الخوارق مثل كشف المجهول والقدره على ما يعجز عنه كثير من المخلوقين او جلب النفع ودفع الضرر فيما لا يقدر عليه البعض عليه الاخر هذه مما يقدر عليه المخلوقين كشف المجهول من دون الغيب ما هو الغيب لا الغيب لا يعلمه الله عز وجل لكن هناك ما هو مجهول تعلمه الملائكه ليس كذلك هناك ما هو مجهور عنا تعلمه الجن كان الجن ليس بينهم ليس عليهم حجوب في كثير من الأمور وكذلك هنا امور لا يقدر عليها البشر يقدر عليه الملك ويقدر عليه الجن وهناك أمور ايضا قد لا يستطيع أن ينفع بها الإنس لكن قد ينفع بها الجن غير هذه داخلة في الخوارق الخوارق العادات أما الأمور المخالفة للعادات المطاردة فهي لا تفعلها في كونية مثل شق القمر مثل حبس الشمس هذه أمور تخرج عن يعني قدرة جميع الخلق هناك أمور لا تخرج عن قدرة جميع الخلق لكنها تخرج عن قدرة البشر وهذه التي غالبا تكون فيها الكرامات وتكون فيها أيضا المخارك وأنواع الدجل من السحر والدجالين لأنهم يستعينون بمن يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان يستعينون بجني فيأتي بخبر في أمر بينك وبينه مساحات وألاف الأميال لكن الجني أعطاه الله عز وجل القدرة قد يحضر شيء غايد يحضره الجني أو الشيطان فهذه من داخله في يعني مخالفة عادة غالب الناس أو عادة الناس لكن مما يقدر عليه مخلوق آخر نعم. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع نعم. ثم الخالق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا إما واجب أو مستحب وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه هي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض فالذي أوتي الآيات فانسلخ منها للعام بن باعورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فالخالق ثلاثة أنواع محمود في ومذموم ومباح فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة قال الشيخ السهروردي في عوارفه وهذا أصل كبير في الباب فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق ولو عملوا ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهواء فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة نعم هذا فيه إشارة إلى أن يتعلق بعض الناس بالكرامة واعتبارها هي دليل الصلاة أو دليل التوفيق هذا خطأ خاصة من يطلبون الكرامات ويلتمسونها ولذلك كثيرا من يبتلى هذا الصنف الذين يجعلون كثرة الكرامات دليلا عن الاستقامة أو أن قلة الكرامات دليلا على عدم الاستقامة وعدم التوفيق هؤلاء يخطئون فإن الكرامة هب من الله عز وجل يهبها لمن يشاء بقدر أيضا لا تكون من, من الأمور التي يهتم بها الصالحون ولذلك نجد أن ما أشهر من الكرامات في عند أولياء الله الصالحين من الصحابة رضي الله عنه ومن جاء بعدهم قليل ولما وجد من العباد والجهلة والمبتدعة من كثرة تعلقهم بالكرمات كثرت عندهم الكرامات والمخارق أيضا واختلطت عليهم ال ال الكرامة بالخوارق والمخارق والدجل ولذلك فتن بعضهم ومن هنا نحب أن ننبه إلى, إلى مسلك طائفة من الدعاة الذين ينتسبون لبعض الجماعات الذين يتعلقون كثيرا بالكرمات ويجعلونها دليلا دائما أو غالبا على التوفيق والصلاح والاستقامة وهذا خطأ كونهم يفرحون بالكرامة هذا أمر مصيد وإذا حدثت الكرامة لمسلم استبشر بها لكن أن يطلبها تعلق بها قلبه بحيث يعتمد عليها كثيرا وأن يشيعها ويجعلها ذليلا على الاستقامة والتوفيق هذا خطأ هذا خطأ لأن الاكتار من ذلك ليس هو من سبيل المؤمنين ولم يكن من يعني السنة أن الكثير من كرامها التنو أو التنويه عنها أو التماسها والتعلق بها فلذلك كما قال الشارع أنه أكبر كرامة للمؤمن أن هداه الله عز وجل ووفقه وسدده وأعينه هذه هي ذات حد ذاتها كرامة فلا ينبغي أن, أن يبحث عن غيرها ان جاءته دون طلب فهذلك فضل الله يؤتي من يشاء وليستبشر بها خيرا لكن أن يلتنسها يتعلق لها خاطره ثم يبدأ يتعلق بها في مناماته ورؤاه يتعلق بها في أحواله الأخرى هذا مما يضعف التوكل على الله عز وجل ويعني يروج البدعة في كثير من الأمور ويضعف جانب الصلاح والاستقامة في الظاهر نعم ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم من مار الأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كانت تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن قصده هنا يشير قبل أن نوضح المسألة قبل أن نتكلم عنها هو يشير إلى جانب آخر مما يدخل أو يلتبس على الناس بالكرمات وهو جانب المؤثرات المعنوية المؤثرات النفسية وتعلق الناس بها وجعلها من ضمن الأسباب والمقصود بهذا أن هناك من يتوسع في مفهوم القوارق حتى يستخدمها في ضر الناس ونفعهم أو في كف الشر عنها أو جلب خير إليه وكما يحدث من بعض الرقاة الجهلة ويحدث من بعض المشعودين وبعض الزجالين أو بعض المكدعة أو غيرهم من الذين عندهم نوع من الصلاح لكن عن جهل فهؤلاء قد يستخدمون بعض التأثيرات النفسية أو يستخدمون أحيانا الجن أو يستخدمون الرقى في التأثير على الخصم ولذلك تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن يقصدون من يقتل غيره في الباطن أي بغير سلاح مباشر كمن يستخدم العين القتل. وهذا يوجد ان بعض الحسدة مرضى القلوب يعين الناس حتى يقفل بعضهم نسأل الله العافية أو يستعين بعائن يذهب إلى عائن مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل ويكون مشهور بالعين فيقول يعني, يعني عن لي فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له